117. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم 118. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوفاق حتى إذا أفقدتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما في ذائل حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء 119. والله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض 110. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم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 119. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 117. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلك ناهم فلا نصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَّبِّهِ كَمَنْ زُوِّينَ لَهُ سُوءٌ عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فِي من كل الثمرات ومضفرتهم من ربه كمن هو خالد في النار وسقوا ما أنحمى من فقد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 اتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ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 رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى طاعة وقول معروف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 والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم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 ولو نشاء لارينا كهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا حتى لَنَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِنْ 129. بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا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 تقوم يأتكم أجواركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم وجف يحفكم تبخروا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتوم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 تَبدِيلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ